حاير زناب يا ابو فضيل غريب بلا وله اوه اخت تدللي حيرا اشتركوا في Oh, وصيح عد المحملي يا أخويا أنا وصيتك أنا من عودك أمان لازم ركبتك ساره ته وونه غیر غیر شانتي رباغيره ته او oh, شاع سلام ليا يخي راسکل مرفوع داره Thank you. Thank yeah. you.